بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ضلما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين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 إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهلئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على ذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا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 وَإِذَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مرفقا وَأَطْرِسَ الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا هَاجَمَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا رشيد وتحسبهم ايطاب وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبه باسط ذراعي بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم للات منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتسالوا بينهم قال طائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا وحدكم بورقكم هذه فَادْعُ ثَوْحَكَ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ لِلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بكم أحدا انهم من يظهر عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك عثرنا عليهم يعلمون ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها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 كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل رب يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم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 وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّانِمِينَنَا خاطبهم سرادقا وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المحلي اشو الوجوه باس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك جَنَّاتِ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ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 فَعسَ رَبّأَ يُؤتِيًا ي خَيرًا مِنْ جََّدكَ وَيُرسِ عَلَيْهَا حُسبَلًَا مِنَ السَّماء وَيُسِ عَلَيهَا حُسبًَا مِنَ السَّم فَ تُصِحَ صَعيدًا زَلَقَاب أَو يُصْبِ غَوْرًا فَلَْْ تَسْتطِي عَلَهُ طَلَبَام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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً ما شتوم خلق السماوات والارض ولا خلق فسهم وما كنتم تتخذ المضلين عضدا ويوما قولنا ندعو شركا الذين ندعتم فدعوا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم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 يَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ أَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا الحق <تصفيق> لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ كِتْمَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُ مِنَ الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصفا وأما الغلاه فكان أبواه مؤمنين فخشينا فَخَشينَ أي يُررهِقَهُماَا قضَانَ وَكُفْرى فَأَرَدن يُ بِدِلَهُ مَا رَّهُ مَا خَيرًَا مِنْهُ زَكتَو وَأَقْرَدَ رحم وَأََّ الجِدَارُ فَكَان لِعول مَنةِ مَيْنِ في المَدينَ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 خيروا فعيلوني بقوه اجعل بينكم فعيلوني بقوه اجعل بينكم وبينهم رجما اتوني زبرا الحديد حتى اذا سواهير الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال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 الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاء